يقول له لحصي أشياء الثالثة والذي أرثت وما لبعث ذكرية وطيئة وطيئة وطيئة هؤلاء ذكرية البعيث الحيو وحوية وحوية البعيث الحيو ولا تقونات مياحة ولا, بحونات ولا بحونات كوانات مقوين بلسانتها إلى هوياء دارك أحيب نحن مبيئين الحجبير والنوحيد أخرى حقا حقا حقا حقا حقا ونحن من السين نستير هذا دارك أجل نحن كان مغاربين من نحيب كالكلمات ورمهم دارك أجل מסביר לנו איך נוסרו, איך נוסרו, המסור הזה של ארבעו יסודות. מאיפה באו, אביהן של ארבעו יסודות הם חכמי ירון. ספר ישראל לפני כן לא שמענו אדם. כי יש לפני, כמה חודשים, מישהו אחד מראשי ישיבות מתפתח. שאורמבום הולך בדעת אריסטור הוא לא יודע אז מה, כששאלו אותו, מה אתה משאול אותו? מה אתה משאול אותו? הוא לא יודע לא מה אומר אריסטור ולא מה אורמבום בדעתו, סתם יש רעם وبعد ذلك لا departed شما lifتنا commeniu يحز strike عن حكولهم نعود forward لأنهمية que الأحصابهم الذين هم rê produk الأهل ولمدي الذين يز Gad이를 وكانهم من الل Blair الرجل يسبب أن يكون الإسلام reci ، لهذا ي consoles substantially قوم قرى د ancestral אין כבר כנאכת ארבעו עמירים שבלעלאו, או שאיר בעמירים שבלעלאו, כנאכת ארבעו יסודות. כל ארבעו יסודות אם יסודו, ואנחנו כאן למדים באוך נוסרו יסודו. אז יש לומר לא אמר שכולם הולכים כדעתנו, ואז רמבו להיפך. רמבו בוא להוסיף מתחת הפילוסופיה, דברים שאינם כדעתנו, אם כי רמבו מחזיק هذه الأشياء ، كما يقول ، كما يقول ، كما يقول ، كما يقول ، في المعلومة ، ألف شنون ، تقرب لألفين شنون ، شحيّم على الأربعة عشر ويقول ، كل مدره سلطة رجال ، نحن نصيح ، أثنوحيه ، هؤخبانه ، هؤخي سبيل ، هؤخي هوية ، على دارك حيو و ها أقبانا أثاربع يسافت الحلال ودرجاتهم أحب لماعلوم الشينا كما أحب الرمضة لمعلوم منه أمائي لمعلوم منه هو أول ولمعلوم هو أش ها أقبانا أثار أثار نحو تحلال و ها أقبانا أثار على درق سيء و على درق حيء הרמב"ם אומר, נכון, יצלחתו להסביב לנו את התיאורים הללו, לבית עתכו. אבל, היאכת הסביב, תנועת כרמי השמיים, וכיוון שזל לא יאכלתו להסביב, לא יאכלתו להניח בו שום נוחו שיהיו על דרך החיוב, שמה נוחו שלכו ביסודות איננו נכונו. לא עשם מבנה הרבועו יסודות בסדרות. ایلو عصم این نخا شا شایم عالده را خییو به این مکانه اگل ما شایست دردار شایش ارباع و یساده و در جه هن زال معلومی دردار شا شاید دوار شاید شاید لاشون صدیره لما اسی لفلوب کل هت و کل هت و کل هت جو دنیم لحالیستو هنی هوا ارباع دباعی انا نشتمشتن به دباعی و دباعی متوانه هم وگر لحویات أخو باوه الوحيد باوه افراده اربعه ساده و اسمه الله انجمه اربعه اربعه باوهين أربع أربع كدشه يسميه الاخشنوين شبخال ابانوين من اربعه ساده زائق المطارده پيراك كدشه رافيق ألف لاقية شهول لاقية مؤومة شكاله نحوه شكاله نحوه داو عمرة النوحيات في الواد على البسيس بنيان شوق عصم البانو وفي جرميها الشمايب لا يجعلها مياه لا يمشيها زمعها النوحي نحن عدائم لا مضحيظين لأنه يجب أن يكون لمرأة النوحيات ويجب أن يكون لمرأة النوحيات الشل함ين زلموا يجب علينا أن أورده كذلك يا إخوة له من الإصابة الأبوية ومن الإصابة اليوم التي قد ذو العالم ا slapوهون اخال一点 ناصلون بهفروه يحيون ونحن يحدعون له إلا어�ع الله ونحن نرئبارهم هو عجرة smallestمسرطان惜 يم اللهله يك أي عصينبارع اللهص ض ها ع من وشص كان الصخ ض شح من ص مناءناص من والذ يصر ذ الم اوخ بالدي مخ ما كانص النبار وال ولكننا نستطيع الاجتماعي في العالم بالطهيب على فتكارتنا نقدار وكل نبحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ كل نحيذ כי חולדה חיובי שימו זכו, הועילו ועלו לו. ולא יהיה תוכן בהם העדר כלול, ולא שינוי מקווי שם לפי דבריהם, לפי אנוחיוויהם. כי לא יהיה תוכן העדר וגיום העילו. כיוון שאין עילול לעולו. הקווי שם, הזכרנו משול ג'ס. לא יהיה שלא יהיה أنه لا يكون أن يعني السيئول preciso لك �� المعجلسه كان الك Rome كان عزيغي بجانس المتابعة في ش manageable ومهي بتografi فعلا و يعرضها ولي cash بغاها معدَ فإن هذا يجب الناس كبيره 1 الصفرة م Liljart كان بقصيرة وير obstعله شقال على كل شقال المصيع كل نحدار هذا ل المصوع وذا لا يها نز أن ش التي الذي أ وشر بش الط ض الطظ بهها معد الفال ولا م في ش عامحن مشقلشر الن الماض والديقام الحيرنا شقاز. القبر الكري الأ وله يعش من التوايم بال الكريةشقاز هي نع يشت حظها من منص الكريرات وإك له يقال التوايم ال الع خ المول شحر ورزاء شيء معيد متمش ار وأآرا على الحنة بين احتيار و إرادة بين بحيرة و روصان فقد تكوار بفرق شريعي فرق زايد بشيم أبي ناصر كلها مصيوف فليلا ملأ في مججل جل المعيسة ما الدعاء كذلك ينزل فعل بشعة دوارين بشوتين درون 4 southwest و سمد به منسمون خب الان منی شمت انجاً درده انه موزی دادا مقلب بدلنش میدر mà jewels شمهه سبحانه موجود ويجب أن يكون هناك فأسفل تهيان من أجل تنظر من أجل من المسائل الكبير وإن كان لها يقال التواري ملالو بخوانة مخوين شبوحر ورصا شيء يقاف هذا ما صنعت مفعيل بين اختيار وإرادة شاء ورصا أظم ألوالي بصاعة كانت لا يتفكر شيئاً لهم أعضبهم يقولون لرصاد شيئاً لكي نفايم كذلك يخلعهم بهم كصفر أقولون أنهم لا يقلون بحر شيئاً لكي نفايم وكيف يمكن أن يكون هذا الناس وكيف يمكن أن يكون هذا الناس قلنا هناك ويوجد رصاد شيئاً لكي نفايم وحرمي فإن الله يسكر أخارئي وإن الله يستكلم أخيره فإن الله يقول فيها شيئا له عنايم من أخيره قالنا أنه راسع شيئا له عنايم من أخيره أقول الله يقول فيها عنايم وهذا هو بين بحر وراسع هناك شيئا له يخوان هذا يخوان هرشعه يجب أن يكون لدينا مصائم كاف لفنه يخوان بهن אבל לפי השקופותינו עונו. הרי הטובות פוטוט שהם בכוונו על דרך החיוך. וי תוכן שישנה אוזן, אוזן מכוון, וי תוכן כוונו אחרת. כי כי אם כי בערובית וי כסוף יש אפשרות. או יכוון. אבל מי שרוביל לביטויים מעידונים ומדיוקים יתוכן שיותר נוחים לדבר מתכוון כי מתכוון כי היו עת אף עולק המכוון ויתכוון איפה העלוב המתכוון בערובית יש אפשרות שתיה אבל לא כל כבוד המשר כי יש טבע كمش النبائل يبعد لنا في حلق الشليشي في حلق خمش عصر ونحن لا يفهم فارك للنمنع طبعاً إن كي بصفة فارك يوضي الشطف ها عمرهم عكموا منها نمنع حسين إفشاريين ونحن نحن نجيه لديها نجي الحون بما لها الحين بينها إفشاري وها النمنع ומוטרתי בפרק זל לבא ער לחוד בראויות הכרודות להיות רכוחו. ולא מזהור בדברו כי הוכחו אין הכרודות להיות רכוחו. כי מוסיעות הן הוא זוג, כלומר כל המוסיעות, כל הבריאות בכלל. מרו לא נאושי בכוולת מכוול בהחלט. דלישה אוביל על עצמי מאשפותו המתקלמים מפיתודו דבע המוסיעות, תגליל אכלגיק أذا مين بالكثير وخنا ش الأية ص أش حش به الصظ ك العز أذاع كل كلانه كما نحن ج متكل الذي وحله فيية شاء براض الله ح م م هيصصة هوبارح ش لا يخ لـ لـ لـ لها سبيلت على المصيود كمه الشريم وصراه ليس المصيود حداشاً وعال فيها أخي يحوذ المياهد كلمان المالي شهب باري باري أفن كريم حداشاً لغاين على كل حلبيك ، على أيها المحلبيتين ها الشعراتهم هم شانين ذا من ذا لا هؤلاء كيامين ، وذلك هل خحنو شهيش مره شهيش مهوه ومخوين لا رك بادحول ويتبع بابعلا إلا حداشم لبقاري إلا شهر طبع شهو يتبع شلو يشانا مها مدريء المشينوية مجري ملالو لماذا أعطيها على العظمي ، لماذا أعطيها المتكلمين لماذا أعطيها عن مصيئة وكذيعة حلقك وكذيعة مكريم بفتيره وكلما أعطيها في لخامية سادتها أشار حشبوا بها الصعوذان كذلك لهم صيئة فياحة هذا <تصفيق> <تصفيق> الصعوذان هذا الصعوذان فريسة مصرح الصعوذان لا يصيحوا لفنها فياحة ليس كل هنا küçي�� 227 كم يوصل 809 Reading A родине이네요 Photoshop Jessica classes ���小 Pablo became cr Academic oh my god oh my god haha بدأت purely داغونا ميشدás יש לפעמים תמהיג שאני בון ויש לפעמים תמהיג שאני מכשיר את אוזני השומע את מחשבת השומע כדי שיוכל לגלות מה שאני אומר. כלומר לסלק ממנו עיכומים או תבשושיות במחשבתו עשויות לא לקבל את מה שאני אומר. כל זה נגרות תמהיג. الج الص الص يمر ك ص هي يز العص الم ح والج مر شام المش ك. وخين اذكروا الدواري مشارعني مذكير ويضحقوا بهم علي يحود إلى شيهم أين هفدل أصلا بأن يحود سامح زعب أباً ولوب الأباً أباً في كوف والأباً بريروت لبن يحود الشامعين كفي التبنيد شلها ولوم ربعين ومشلاشي وقابعوا وفي يحود بأثماء اقدامات أشر كباريات عطا يدام والحوظ عبانو عليهم شاء حياً عن znajوم هناك. هو أنت هو تتكلمين جمي員 قال أن هذا هو حياً صوت. صوت. readers سوف قال لا أسمعها Justice مجيدة accelerated DOWNT هذا لن أقول هل تعود مسجدنا هل ف mesures كان تخطط ما عليك فرصة كلام الأحيان على حق الجميع الألاله ، شميهم مصيرف لمحباركي وليوم حبار العالم شميهم مصيرف هابدئزاش اللفهمن واني أكبرت في يحوذ وما شاره لكو عبا فهذا بدون فلسفية لكو حظ مبتبع عن مصيره وأبائر دارخزو أحب شاهدون هبدا موزوف شكال حمر משיתות בין דבורים שונים, בעת האופן מאופן השינו. הרי יש בהכרח סיפו החרד מחוץ לאופן החומר המשיתות, היא אשר חייבו שייהה מכספותו בתואר מציון ומכספותו בתואר אחר. רוד כמו סיפה, כמספר השינויים. והקדומו זו מסכמת ממי שסובר הקדמות וממי שסובר החידוש. و أحرك دمازل أحل لبائر ما شد نتوانتي لبائر وصورة شائلة والشوقاء التي أشكافت أرسطو قال نحن مليحي مثلنا حالاو فكئلوا أنوا شعالي ماذا وحقاهم مدحبهم ما ما لأكشر على لا. شعالنا أفا أرسطو وآمرنا له كبر رفا فاحتالانو كان نحن نعلم كبر رفا فاحتالانو كنحن يصير جمع حرش النسكير أدهشت في بليان واربع ويصادر وحرائش نستير الترجعات ومعالتهم بمصير نحن عضايا من الشائر وفاهم نسجارات وكل ذهب وفاح وبرور وإن لفت مدد كبير ركحت لنا كي حمر كل ما شتهت جلجة لأيوريا حمر كل ما شتهت لذلك ما شعره مبكرة החומר היו לי הכות, ההוא ראשוני. אם כן, מה סיפת שינויי המינים הללו המסויים כות? ומה סיפת שינויי פרעות כל מיני מהם? השי, לא נוח על כוכו עובר. סיפת ההבדלים, שינויי מזיגת המרכובים מאווה החומר. ואווה החומר, על מה كيف تتحل أربع صورة ؟ ألا أربعة بيسادة وكذلك هي إخوية وكل صورة منهم نسمحون للشداء إخوية أربع وخيات ومعهم جايم لكل صورة هم كم يعملون مكورب هكار وهاحم هلح وهايارش الحمد أيولي يا باتحنا للتورة للأصورة بتي في الظاهر لا تُحفاف. إذن أنا إلى الدنگية في الو близقا لّا有一ية серьّة tinha الإعلام لا في فضhedه ولا ذكرهم وأعود Antán Pearl Seahedi وجدت أربعة صورات بل انها الأربعة قلبه ومشاهدون عمر ريشاني ومشاهدون عمر ريشاني نسمده لأربع صورات انزع إله بأميره شلونه أولا لا ب... بمسيور والعالم لي مصح عمر للصورات ما هو هذا عمر كل عمر ما أنا مدني ما شمعني صوراته بعينيه صوراته للا صوراته ولا كيوم ‫אפלטון לא חושב ככה. ‫ אפלטון לא חושב ככה. ‫יש כאן... יש משהו בינו ובין אריסטו. ‫אפלטון חושב שהחומר הראשוני ‫הוא בדיוק כמו שאריסטו חושב, ‫על כל המוסריות בכללו. ‫הכול נהיו על דרך אחרת. אפלטון חושב שהחומר הראשון הוא בלבד נהיה על דרך אחרת, אלא שהוא עצמו, חלילה אין הברא יכול לברור מחומר מסוים משהו שאיננו שייך לאותו החומר. יש, אטראדון אומר, בדיוק כמו שאומר, יש מין אחות עונות לבן גמליאל, זה מדריק, הלא יחם חיור אלו שעמדו לשמות או סמור בניסי רובה. ואי אפשר האומון החי ג'ודל, לא יוכל לסרור תמונו אלומו מסוראיזם ירוקים או لا يحللها حتى من الله أنت على السيد الشيئ يتكلم كلها يمليون بثنين واربع سورة. لا ما يحللها يوماتها. ليه، هو يو أربع سورة. <تصفيق> نحن كان نحن بدبرنا على الحمر أحيد ونحن بدبرنا شهد الحمر أحيد وهوية هي أحيده ونحن رأينا شهد أربع سورة خلاله كانت كلامة لأميرها أنا أميرها نحن في كمسوك شلوهن نحن رأينا شاهد أليا صادف هلالو متركبين ومتقاردين من الزالزاء هراء شهم أحيدين من صدحان ومن صدحان متركبين مشمع شاهدوا أحيدين وحرقبوا بهم وصمدوا لهم أربع صورات وهم إما كانوا عهد كلالي للسgiendeu فارليا التن الأمر.. تعلينا يجب إلي الإنصاب الأsource حيو assessment للأ تعليم و Ils loose س OVERội ، س ours الإ Wolverham الذي عنه تعليم في عام possibly إن اسمinee 10 سورة الوحب لا يوجد عن meare så كل احد ان اسم تفعلنا كل احد افريق نؤcile אורנבוים אומר, בחרק השלישי, שעוסק בזער. זה דבר רביעי. איזה רביעי. ארבעות ג'ופים הללו שאין אש ורוח ומאיימו ארס. אנחנו עוד לא כוננו, נראה, איך יאו נוסלו. הם יסרו כל הדברו, אם לא מתו מג'ג'לה יורח.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 أولاً كل أحد من الأربعاء يشدون أن يكون محباً إلى الجالة مطوراً بلغاً ومع ذلك ما أكبر لأسبيل أبهل معلوم وحلمتهم أحبه هو مهد أربعاء يشدون أن يشتني بجال جاة طبيب وخري ومفاشاً ومتصاداً لغجوبا كيساً ومتصاداً آراز وخلي أخشاو عشر نويت ومشاهده المريض شرق لبه آذان ومشه محله وشنه إذا هيا بسيبه هجلجل ومستبيبه آذان يتحبروا أربعة وإهيامه هنصروا جلمة بني آذان ونافش حياة صمعوا وعابنوا مكتاق وهو إلنا تهل لخل جالم وجالم صورة رؤي الله على يدي مل أخو عصيري شهية صورة هنجراء الآيشي ما شك بالقران שמיכואל, היא סרועלה. לעולם אין התורה אג'לם בלאסורה אסורה בלאג'לה. אלו לבו אדם הוא שם מחלק, גוף הנמסור בדעתו, הוא יודע שהוא מחבר לג'לם אסורה, הוא יודע שיש שם גובים, שצילו מעבר מער בעו יסודה. הוא בסוף הפרק השני. (בורא הועילה מותו בגלגל יורח גלגליה מא חודשינו כגורם הגלגלית ובורא ארבעה שורות לגלגלית ואין הוא כשורת הגלגלית ונקבע כל שורה ושורה גלגלית. שורה ראשונה שורת הואש נחפרו במקצת גלגלית ונאי יו ושאני אמרתי שהוא רואה, שרושה נאי יו ושאול אדמו ועפיתו, לא נמצא עוד עכשיו, אנחנו רק הולכים להבין, שאו נתבגעו כל העולם כולנו, מרכביש הכוורו נלו מכל החורים והסוגים, ואין בעת בניון שלו לא רק שהרמב״ם לא הכל בכל מקולקה. وحسنيا <متحدث> الخارج شكرا ، كمما يحصل كل ما عليهم《sudıtاء Onion» من الاين لانين يعتني بقدور يعمل منتجاب�도 هم Мыلهم وناسوا ليس sapp spreading ولكن فساس على الوقت وهذا المكان يعتني في الفضل رائع لحظة أمامaları وست Bruプ كواف ستأتون رسالنا في واحد البية صد يك النفسشذ الععملاد وه ش حعملهم الش الطاف ك تحل ري أبعصورات وخصة معها له ائية وظم معائيات أرب نصية صادد لما شهر القها وه ش عاار التح عدد الججال وأحكم مزغين. و يتحدثون بمعاربهم و مركابهم و شعورهم شانهم منها, حمو اللح اللح اللح منها حمو حموها لها إخوية ، منها حموها كار و هاللحوها يوبش و كل أحد من المعيسات يشرك إخوية ، هو إيش حموها يبشا فهو رواح حموها لها ، هما يملح و كار ، هعوفر كار يوبش كل هذه الحلوكات من أرسطو في الأسفل ما يتحدث عن طبعي يتحدث عن طبعي أولاً يتحدث عن طبعي وآخرون مزاقهم وإذ حتى شواهم دلهم بمعرفهم ومركبهم لهم وشعورهم شهدهم منها حموها بكرواها اللحوها يوبش ويوبهم بمزوغهم الألوب الشريم אחונות שנות לכפל צורת שנה וגם באותו מסורת יהיו מוכנים לכפל צורת אחרת ועל דרך זאת הומי והסורה המינית היחידה נניח מין בשר, מין בשר ודא אם מוסא לאחונת שלום נרחוב ג'ודל בחמודה ואיחודה אני עדיין לא על מין הודא על מין על מין על מין عندما يتبعون أربع ميل بسر وعضم بغفاً كلاديا ، عندما يتبعونها ، هم يتبعون هذه الكوهة ، وخبيتها المرحب ، يشتنون فراضيهم ميل ، كماشا نتبع أربع متاعها الطبع ، وخل زاد موقع مبارود ، وربع معشير ومؤمن ، شزاء موقع ، اندر خحارت ، وفق ألبع مشانا ، و قال أخوة كلهم بأثمان بأثمان التعرق بأثمان ببنئ وعلا و خالذ ناخر مبارو لذا برها أمد بالباضى و أين مرمى أبغصمه شأنه على ذلك السلوة آمر لولا كيفون شاهد مزاقوت هيا سادات هيا سبال عدود عمر لكفالت الصورة وشانة إذا دعوار عدود عمر هاريشا ‫עד שם קיפל מקסודו סורת הו אש, ‫ומקסודו סורת הו אורס, ‫ומשה פניהם, כלומר בין הו אש והיא למעלות, ‫ובין הו אורס והיא למטה, ‫לגבו حيبوا أبزاد همديله هم مجامع كي هم شحيبوا لحمر الزاهو أحد هخون الشانوات كلامة هذا الحلق ممنو الساموخ لمكيف المكيف هو الجودال الكشعي <سؤال> المكيف <سؤال> هذا كله وهو المدبر لفيها المحوظ لله وهو المسبب هذا كله من يحضر هذا كله التنوعه اليومي وضعنا نبت جدنا عن المدولة الأفلام درهما اتمنى najليحوم لها واladهما في نوم suspense عن تجد جميل من نظمة ما ي dre acontecer amanبنة 七و 40 وبالك أمود הם טוענים, הם אומרים ככה ריסטור אומר יוסי מתוכה נוחו שהאורס היא הלא מותו שאין לו מותו הימנו ולביגעו מחמת רחוגו מהג'לגל המגיף נעשת כבדו ובורו ולביגעו וזעו ולגוף נסעור צורת החובה עונו אריסטור על זה חייבו על זאת המדלה لما يsource savors ، PTSD版 crochets제�estryت وخال catastrophic لزواجناة من المؤدي بالت Allison malls وهم طلاب Chase تتحدث للخليجات و BilalChat NO remember that they were filming their family. Those people care but they said پ causing me to listen to the service system forath numbered nh some Start Premyex نعصى يتر محبا وقشا وفاحد أرس ونعصى أرس وهو الطعام بأواره ومائم وأوار لمعلم الهمايم ويتر شاكوف ويتر قلب إلى شعوئش يتر قلايمانه وهم ذا هكريحي كي باطله شيها هكريحي وذاها شلبه موغا على المساقه موغا لقد أخبرتنا في دور الله ربنا على المشاق الموغم رأي أرسطو بفيزيكا وخير على الشمائين ورأي جمراسج بأموره وداعه ما أمر أهلك وما أمر به هذا المرحب هو نقره موغم هموغم هو نقره موغم مثل شبه بريئة كل شيء هذا المرحب للمشاهدة ، إن مرحبت ، إن بمستوغ موغر ، كورل فيها المحوظة العلو وكورل في نسعاده مزبير أو محبيب في مستوغ الموغر ، وكورل فيها المشاهدة ، إنه شيئا ، هم مكيف ، هم مركز ، وهم مركز هو هم مكيف ، كي باضل هو أن يحوظ على مدين العلو ، بعضاض شيها حمرذا ش ب ا مرح مطال بعشيهاتي هو مركز تع هو أرض وهركز مك ز شيرله يحود صور شاد كل معهااف طصور ش وخزاء لا فخول لا عد خحيوه الأنا عصوم إ عن غلها المجر على مك رحوب من المك نحن مشهنا عن عن عض هذاص الدة والشاء مش بش ش شهعملولائما مكيف كلعمل الش الفلا وعمل هي ص أاض أمر وصورة أحيرة ، وهجوف ما أمر على هجوف ملاله أشر أصلينه وعلى هاهم بشيته بالواد كما شبيعه روحه أحراني أخبرت وهو قل ذاق למעשה למעלה נדבר בחלק א' פרק מ"ח וחלק ב' פרק ב' וראה אבינוס במאמרו עיון אל מסעים כקד עי"ז שמו כולם מאשרים או מסבירים את התארכתו של האריסות שאנחנו קוראים בחומר השומעים ג'ו רק על תערכי השאולות ואם קוראים לזה היסוד החמישי ربيع <سؤال> سعادة يصابتها قد نقضي عدلاله هو أمير مآهيم لكه ليسار دمر شيئين خارجها الترائيضه في أربعا يصادر أربعا يصادر ونحن أشتبه وصامر لأربعا يصادر وهذا أخذت طبيع ما شئين خارجها ما شئين خارجها شزاق حمر יסוד חמישי. כל זה השעורות דמיונית בלבד, ואני אומר, כלומר רבי מסעדי אומר, אף הנעלום, אני משווה ומניח שהוא כמימן זה שאין הוא נעלום. ומכאן שמע מה שאני אומר אתו המחיין במה המוריזה, כבור יודעתו לתוחד אריסטו. كي بشنوية فعلات لا ميد على شنوية الصورة وخيوان جتنوعة أربعة في صدد <تصفيق> بأفن <تصفيق> ياشا كلمر اينا مسيبو بيهم وأرسيله مستوىبت اي عنادت من قاما نحا بمقاما هعافر نحب مقاما مخشاعته زارت عافر أبنا محلو يحزارت بأفن ياشا لمطا وقف كشاعته مبعير ايش ايش بعد قال لم ال م رب معين غش معمرار او ي معين رب رب معين معظفر ش على مط علىشارة وذن على الجج سبور نض ها أ الزلة عمل عظمة عمل ف وزنخ نخائها وخوان شص جلة أشر أذهم بض يش ش بخونها بهم كلبي معلى فشائش وك كل مط أما معظ نصهنهم لصد أعاض مكتصاظ ما وتصاظ إبي نذاأكيصورذهم ش قال لناце، نحرف أن 무슨 سرود palmari ما يأخذ؟ لهذا يختبئ كيgeية صورته هذا. وسوف نgartع كي يجب أ tochالك و wygląda شمس بنا عندما تسروا finden كل جلجل آخر هذين اهم استangen frick وصورة كل جلجل صحيف المصورات هكونا على كور Public locations لأننا نجحنا لأشياء الشمحة الجلجلي والصورة التي تشتركها في كل الجلجل ومن ثم نقشع له كما أنه حمد رائع كما أنه حمد رائع وأنه حمد رائع كما أنه حمد رائع وأنه حمد تنسى بها هذه الأربعة التي لا تريدون أن يكون مصيراً لأخر مصيراً لأخر مصيراً هم أحيضاً شعرنا إن وإذاً أحد يتم كوفيد منها الشديد أو أحد يتم تل منها الشديد ما يمكن الجلجل فقط نحن نكشعر إنها أكبر وشنوين في الصورة الجلجل ومتنوع كل جلجل ومدعا جل جلي ملاله احد ماهير من الشني احد اطني من الشني هذه اخبارها اطيوك ما جارم لا اطني وغزوك ما جارم لمهير وغزوك وما جارم مشنو ياصيرات وحمرها كل احد ها ام انزه فخوانت مخوين هو يتاحب ويلاحظ واربهم يامر لانو بما ندحق اخ ندحق وما امر قناضقها يصدها الب وع خز أص منحيجمشي ح قال الججللي مع كيفلههم ناح ب هوصورقال جج الش منصورة الججلهعرف كيف ش ن منها بزع لل وأاحير منها بزأ منها المرا بزع وأذ شذ ش ب بهائ الطوب وصالح إمكان نشأل أثر ولا أمر لك كيفون شذع أمر ما شبتم لخالة جلجل كبير نتحدث كل نسي مهام بصورة مسيامات زولتها أحد مي هو من أحد النسي إمهالله أم, أم عقدهم لكبالت صورة شنوث ها إم يشام أحارة جلجل دوبر أحير لي حصلها يحود الزهر بدها شميدها ترويز أمام وهم لي معيرها الأم حدياً أ الصغةية كلظ نخ لاريض بعض ض مسي مات حمة ية تطين طب أفها شلاح محشها. ويجب أن ينوذر ، هذا كل شيء من عصمه ، أقول إيف شلوه من شعبه في البشرة ، ويقول <تصفيق> له كث وهي من معي رخو على عامة حديرة أرسوه ، وها الصغاط هم مفليه ، وهي أخط حكتوب شعب وزنبلي صفهيب ، ونحن كل مدبرين لمعلومة آلف شنو أحرام ، كلمره رنبا ، ولمعلومة آلف وموتايم شنو أحرام ، ونحن فتحوا بمشاقة الدارة ونحن نبشينا على ذلك ونحن كبير رأينا شهو أصمع كبير أدواري ملاله علوه على اللباء إلا شراصة لهمشير بأدار خعي وهدني طلايب بدأ يتكبرون على الدارة إخلي خاليد مكاحي طبعا الحق وشب كذا اخ رمضاني قلت فكيح ان اريستو ومدليل شمال ورقم مية حد تشعر نحن مبيئة تعتبره شجمه كبير على وعليف لكم شهدانه وهي اخ يا صاميهان هو يا صاميهان كبيش الرقيدي منها لا تشعره عين اخو يا صاميهان في دوار البردي متكفلهم على تعتبره على ذلك نحن ممرين كل ما نحن رصده هو لها خيح شهو لا خيح לא רק שהוא לא הוכיח, אלא שהוא יודע הוא יתווכח איתו בחייו, אולי הוא כן הוכיח. ישנם, והדברים אנחנו מביאים שהכן עולה עד שאנחנו רוצים ويسأل الله بنا سعى ، ويسألنا مرة أخيمة عصمها النحاق ورسال أصد من بنه بدورهم شيئنا المصيقون السيحة عليهم ويسأل الله بشيوذر ، أخبرنا العليم التماراو شؤون رسالة استبلانوا مصيقون هالجلجلين ويسألنا استبلانوا ما شتاها هذا الجلجل ما شتاها هذا الجلجل ، لنه لدينا عصمات ، وفا ، وفا ، وفا ، وفا لا نح كل و زعملقللك الكلالي كلهك عجلها كذا شيءه العداحي وفي لا بصف و ح الخاضة حنياح الأذ الغز شعوب ولا يصح مط ولا يصيعنا العالملىاشلهسب لمش منها بزع ولا منها معرا؟ ورسلها ذات سلبا لما شمك صادم مهيرا تنوعا ومك صادم الضيب وشزحيوه إلى سيدة تنوحاضر من هجل جلو عاليا ورسلت تنلاله أن نحن قلبوين السيدة إخشوه هزدير في هجل جلو المعلوم الآن بإزمان متعيها أسترونوميا ورمو بيونار عدئين له تجيعون باید شمید و شجیع و اله ها بیزمان هارم با نگرام لذب شزمان هارم و براید شمید مسیح امن ولفی با خوبانا افه ها جل جلیم ایاتر مهیرین ایاتر لمعلام و ایاتر اتیام لمعلام و معصی که اشه او خواهش الله کاخت داخل او خواهش کل سمیستار و خواهن نحوه و اینا مسلم هن نحوه نحن جمع لفانه نو فيين عن ش نحلو على يشثر نح هذا الشامش صاء وج ب فين ان مع من الشامش من الشش فشار ش ش ن عصشارة عن استسلامم أعطبيately بالحزب مشققل إنтоني سيلنطور One كما ؟ أنا حواليا مثلuno من الطاقم لذى والطاقها أظننا courage انوאשيين why نحن Колــomon شهر جل جل یو سبید مرکز مفرق شهر جل جل یو سبید مرکز اما مرکز هی آرست اما خیشم اموراییم که خود محلوخه محوظه مرکز نحن را بریم شهر جل جل جل و سبید مرکز ایلا شیش را جل جل صباری اشنایم اشنا شهر جل جلیم احوظه جل مودشینی و نحن ئماذا حصل المركز و كاننش تجلمة العلو شها الشش و معص تجالة الكليش المركز شله سر المركز يصلباني على الت او عل المديض دي مضج كل الخاض مشخ علىقب لأذن كتاب السيامات ، مذهل تحوص ، هو أوراس بين الشمي و الشامش ، و هي لجيون ، أخرى ، هجل جل ، وفق بارانه ، وفق بارانه ، علم صالح ، وفتل ، وعلى الطرق وعلى الدنيا ، على ، אבל הצענו לחישובים מדיוקים ביודעים, וזהו מה שאומר אורן בו. וכל המשכורת שאודו לזעבה ג'לג'ל אחו. כל תער אירוסו לוטט לנו עד סיפורתו, כדי שיסטיף לנו עד הטוב עושה רב על דע לך חיוב. שלא הצריח בה כוכבים מזה. להביא שכל מה שפער לנו, ממה שלמותו מג'לג'ל היורח. הולך להביא סדר מתאים למוסיור וסיפר דאום ברור לה שלא מדאום כבר סיפר ונתאפשר לומר בו שהוא על דרך החיוב ניתנו עד يشميها مهيرة تنوعه معال إطيها التنوعه وميها مشى إطيها التنوعه معال مهيرة تنوعه وميها مشى التنوعه فيه مشى هابد على الأفشهن ذا معال ذا ودواري محيري بحموري مأربية حصلت حينت هوية هدواري بعدها رفعيه أياحب لأن فارج مفرق ما أمور ذا يوغل لفارنو فارج كفدالت لا نفكر عليها مخصوصاً ولو لا يقول لنا لأنه لا نصيراً بقول لنا إلا رقل هسبيل أدها اللحظ وأدها شهسراك له هسبيل أدها بريئة ترمي <تصفيق> الشامعين كبه لهديع أوليه الصامد لقدمو تحيولون لهوياتان عنده رقحيو وكان أحاول شكوان ديبرنو هرده وعلى الجارة من التنوعات، شهد حاشوب و نحشاب، شهد جلجل، حاشوب و حاشق، و أمي تأوام و شائف لحسيل، و حسيخ لنمدال، شهود جارة تنوعات، ونحن نساء، وفي شهد أمرين من أجمال المعالد حصيك الحصيحة حصيحة المدفة وحيرا ونعمار شهو نزقق لك لها نياح شجرم التنوع هم شئيفة أكفة الحصيحة لسيقر المدل شهو جرم بعض الجرين التنوعات وكالي لها سبيل الإطيون والتنوعات ها ايطيون وهم مهيرون شلو يقول لها سبير هذا محمد كيربا وريحوب من الأثير من الجلجل المدين ترامر لانو نحن وامريم شكال يصيرت السخلين النبدالين هلالو شهم جارميها التنوعان اليسارة بارستوب نزجاب لهم محمد كاللوساد من, من موضع خلاله شلطابر شعرستوب اليسافيك ربي شاید احرشت دواره وغسبت دوارهم هلاله وما تنحل له رئیه هقدیم لفنش آید علبا محقاریم إلا دواریم وزعلشانه آمر راسم آنو عطا لحقار علشاده شایلو حقیره مسبقه کی من ها رؤیشن محقار علیهن ونعمر باهم تبیح السدس خلانو ویدعادنو وحشقاخادنو آرامو باسمیل شلاش ملی ملی ملالو شلاش مبتوهیم الساكس غلانو يديعاتينو وهشقافاتينو يا الله زدعوتي يديعاتينو اهلا شيئا رائعي لشم آدم برؤثر بزعب الستانو حصوة وعاعدة اهلا رائعي شيئا يتبلى الحريصو دانو بفلسوفيات وحشقينو با وخال عيد شاحا كرنو هالشيئانات هالجدالتها حشوات وهالجا كرنو حالفترانان قفلوا بقى فمحيكي شوهوما بالصاص רואי לשומע שתוסיף שמחון זהו ויהא חדה וזהו נוסח דבור דנד בועד לוח שהוא בלי סובה יודע חולשת אודו מדבורים ובפרוט שהמדועים הלמודיים כאן רבו גרונל שהנוחה דו על רועל יום ועטנטון מפני שעדיין לא התפתחו האסטרונומיה ביומו كما شهيد بشاهده بنا وربا وفراد شامد دعيم الموذيين بزمانا طارم الجحول الاسلام ولا نلعب بزمانا من تنوحات حجل جل ما شاء أولو يدعيم هيا ونرألي فالما شاء أولو تشامحون السابق من السابق السيخل النبدال شو جارمتنا وعشمان ماوشمان ماعلا ونرألي كي ما شاء أمر وما شاء آخر الطيبا لما هي الآخر فقد وعدالتها 幻 respekt واحد snaps به من يقام بنا انبدأ شدائه حشوين صغديات فقد وعدالتها ما يزinks تشعى و عصيري هم لأباء خلالي صار لخل جل جل سيخ المجدال وانو ومسوغانو مكالمساغل عذاب على أخام شهرمم كذبت من الملالو أخريش كذبت اخام مشنه وخل زل مشنه لزازم المقامات لشعني صار اخلاهم ص خ ا ك العسبير ص المصوطعمل الأظم ش حزل ممل والصير الشية تجارية و أ مص الش العلو علىبر فشاتشة ‫המוחשב לא יפלול את החד הסביר, ‫החד שבע, שבע, שולוש, ארבע. ‫לא מפרש הכל, החד עולול מכל כך השאירו הרבות ‫את המספור הזה של עשר מעלות. ‫אבל הוא גם מתייחס לשכל הנידע לכל גלגל. בצורה חיובית, גם כן כשהוא אומר ונגד לרבינו סעדיה, כשהוא תוקף אותו שאין, שאל, שאומר, שאין ספרים לגלגלים, אז נכון. הרמב״ם כן רואה את זה באופן חיובי. נכון. אז פה, איך הוא סותר את כל הבניין? לא סותר את כל הבניין כלל. הוא אין לנו סורך לזה הכלל. نحن نتكلم عن كوح وشيش لشهن بعلي نفس طرحين لهم يتسوق نفس ايسال ربنا سعديو دوم ممين مخلطي ايسال الرمبان بعلي نفس ما هو يتسوق نفس يتوقن شإنه ربنا سعديو ايسال الرمبان نفس יש לפעמים שני בני עולן, הם חושבים חשיבו אחת. אלו שזם מבטא איפה פסולה זו, והשני מבטא איפה פסולה אחרת. ושניהם מתווכחים ואומר לא נכון מה שאת אומרת. ולמעשה אני מתכוון בביטוי הזה שההתווכדי למשהו אחר. התנועו אנחנו מסבירים שיש כוח מניעה, השאלו אם התנועו כמו שהאריסטור אומר, מלמעלו למותו, מלמותו למעלו, וזה ויכוח בינינו, וזהו הרמב״ם לא חוזר במוזר, אלו שאין נועם מחמת חשקו או שעבודו להסיר על הספר הנגדול שלו, זהו ההבדל. אז מה אנחנו אומרים ומה הוא אומר בכיוון? أ نعن الأص يشكوني يشاءش الد منقول ججلال كلما عن عضيل من عن يص الطقع حش يجلج يوف ججال أش عن الف غ ل على مع ن على الججال ش م أ نض من منوع مدووع عن لما بالدون الموع في ابرنكوطير مدووع ماله نحضر عشاء علىني הדבורים כבר הרחובו ונמרו בהרחובו. וולגמנה באל, שהוא לא הלווי יחבדם, הוא אומו. אבל אמורה בלושם זה אשר הבאתי לך. אבל אמרה לא אמורה. אבל אמרה אשר הבאתי לך. קביע סך סיכרנו וידי עודנו. כאן נראה קודם את פוזנקות. וידי עודנו אני אבאר לקוח נהונה. و لا رئيتي و لا أفاحوا منهم مفارسي و هنا أمره هشكافات هنا هره كوانات بكار صدحي و شوه السبارة بكت مطاعلة و أمره يديعات هنا كوانات هذا الدور هكبره هم مشقاماله شكل دور من هالدواري ملاله هخريحي شي يشبه إلا وإصبه إلا و هنا دورت مع عصا إحسن مزدماً תדעת האביבודות. ואומרו שכלנו, רוסה לו מאת אי יכולתנו לתנציפות לכלון את דבורים הללו קווים ניסויות ותכלילו. אלו חשב לו רבוהן דבור מועות וקוף עושה ומכל מסיבו רמון או בדיוק את התחושות הללו. הכושות הללו ولا يخلّم صلاحاً فدراً ولا يخلّم أسفيراً لفياً نحاضاً وهم البسّف تلّه الدابار عصيديك والقمعشايا خلفيك إلا خاش الله تبعه الدابار مُعاد وخاشه كمعشا يسكين من مهير وثالتنوعه هكّلالي وإطيّوب جرجاله هكّ خامي مكّة ووعيب بفنشو نغذ كيّون من مزرح لمعرب لمزرح وطعاً موزر وثاموه وكذلك أماركي حيوري شكوشا نترى حد جلجل من هذا الشميني هي يوثير مهير تنوعه أولا انزا كالوليكا في شبه ارتلافه من هذا الشميني كالمر التعطير ويوثير حوم المزا شايف جلجل لهم نوعي منهم مزرح للمعرب لمطا من هذا الشميني وهو رأي شيء شي يوثير مهيري مئاشا لمطا منهم هل <سؤال> ناعم كاف من المزرح <سؤال> لما علا وهو رأي لفيه ناعم شيء هو إلا <سؤال> هل ناعم من المزرح كراب بمهير وطاهم لسنو عدد تشريع إذا شهر طور كفي شهر العتيق لغا يومتا عتقونا بإزمنا كفي شهو أيام